باب اسنكات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقره اعيننا محمد بن الله عليه افضل الصلاه واتم التسليم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صلِّ وسلم عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صلِّ وسلم عليه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وكذلك فعل اللهم صل وسلم عليه ما أجمل الكلام عنه وما أحسن الشوق إليه قد اشتاق إلينا إلى رؤيتنا فنحن والله نشتاق إليه وإلى رؤيته نتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي نصافح فيه يده وننحني عليها ونلثمها نقبلها نتمنى أن يأتي ذلك اليوم الذي يضمه أحدنا إلى فدره حتى يلتصق قلبي بقلبه اللهم صلِّ وسلم على سيدنا رسول الله خرج عليه الصلاة والسلام ثم قال لأصحابه وددت لو أني رأيت إخواني قالوا أولثنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي أنتم أصحابي وإخواني قوم سيأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله لو يدفع ماله كله ونفسه في سبيل رؤية لرسول الله لم يستكثرها ما حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كيف ننشر سيرته كيف ننصره كيف نزرع حبه في قلوبنا بل في قلوب الناس كلهم كيف أحبه أصحابه عليه الصلاة والسلام ولماذا أحبوه ما هو حقه علينا ما هي حقوق جميع الأنبياء علينا وكيف كانت حقوقهم على أقوامهم لماذا تجرأ البعض وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أو بكتابه وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ما هي الآيات والنصوص الشرعية التي تتحدث عن حقوقه عليه الصلاة والسلام وما هو موقفنا نحن مع من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكلامهم أو برسوماتهم أو بأسلام أو بقنوات ما هو موقفنا نحن معهم هل نعمل على نشرها أم نتكلم عنها أم نتناساها ونغفل عنها كل هذا سنتحدث عنه اليوم معكم أيها الأفاضل في حلقتنا بعض صمتك في نصرة رسول الله رفع الله سبحانه وتعالى شأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فانزل عليه الوحي والرسالة واستصاه على سائر الخلق كافة ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق وقائدهم ومربيهم على مكارم الأخلاق فقال فيه رب الخلق واصفا إياه وإنك لعلى خلق عظيم وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكان أحب الخلق إلى صحابته الكرام الذين فدوه بأرواحهم الطاهرة دفاعا عنه وعن سيرته وأصبحت محباتهم له تفوق محباتهم بأبنائهم وأنفسهم فتناقل سيرته العطرة بمنتهى الدقة على مر العصور سمن حبهم له رصدوا كل تساصيل حياته وأخلاقه وتعاملاته فلم تذكر سيرة لأحد الأنبياء كما ذكرت تفاصيل سيرة سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فشاهد له المؤرخون حتى الغربيين منهم ذكره الكاتب الأمريكي مايكل هارت في كتابه الخالدون المئة وأتبره على رأس الخالدين ورجل الوحيد في التاريخ الذي نجح في كلا المستويين الديني والدنيوي وقال عنه الانجليزي بيرناد شو ان العالم احوج ما يكون الى رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاخترام والاجلال وهكذا توالت الشهادات والاكرافات من الغرب انفسهم اجلالا لشأنه ورفعة له وردا على كل من اساءله فنصره الله ورد كيدهم في نحورهم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله فكيف يمكننا أن نعمل نحن على نصرة نبينا محمد مواجب ناتجاها من يتعرض لسيرته ما هي الوسائل التي تساعدنا على نشر رسالته نصرة رسولنا الكريم في هذه الحلقة عجبا يقول ذا ملك والكل يرصد رفعتك ضع بطمتك ضع بطمتك أيها الكرام الكلام عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو من أحسن الكلام وحقه عليه الصلاة والسلام علينا هو أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا حلقة واحدة بلا شك أنها لا تكفي لكني أعلم أن جمهور هذا البرنامج جمهور مثقف وبالتالي قد يكون عدد من المعلومات التي نذكرها لكم اليوم نتحدث أيها الأفاضل عنها معكم ربما تكون معلومة لديكم لكننا نحاول أن نتحاور فيها حتى نحرك شيئا من الهمة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا فرحان جدا بلقائكم صار لنا يمكن الآن تقريبا شهر ونحن ما بين إعادة ومسجل وذلك لأن كان في بعض التجهيزات في الستوديو فاشتقت والله إليكم وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن في الله فيكونون في ظل عرش الرحمن يومك مرحبا بكم وبأبناء ابني عبد العزيز عزيز الله خير يعني في الثانوية لكن له جهد أيضا فيما يتعلق بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وأخونا الأستاذ عبد العزيز الحارثي أيضا وابني جواب الله يحييك يا جواب الله جل وعلا يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس بمعنى أن الرسل لا يمكن أن يصلوا إلى مرتبة الرسالة بجهد شخصي إنما هو صفاء من رب العالمين يعني لو جاء واحد وقال أنا أريد جماعة أن أكون رسولا كيف؟ ما في, ما في طريقة معينة يسلكها ما نقول احفظ كذا واصنع كذا واجلس في, في كذا وعمل التمارين الفلانية وتتحول إلى رسول هذا لا تنال إلا الصفاء واختيار من رب العالمين والله جل وعلا لا يختار إلا لحكمة يعلمها في هذا الرجل فاختاره الله سبحانه وتعالى من ذلك قال جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس روى الإمام أحمد في مسندة أن أبادا رضي الله تعالى عنه فأل نبينا عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل كان آدم نبيا قال نعم كان نبيا مكلمة قال يا رسول الله كم عدد الرسل وقال عليه الصلاة والسلام هم مئة وعشرون ألفا غفيرة. هذا الجم الغفير من الرسل لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا 25 نبيا فقط وبقية هؤلاء الأنبياء لم يذكرهم الله تعالى بأثماءهم في القرآن لكن الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله نحن نؤمن بمن ذكرهم الله تعالى في القرآن أو ذكرهم النبي عليه صلى الله في السنة وكذلك من لم يذكروا من في الأمم السابقة نؤمن أن هؤلاء رسل وأنهم يعني صادقون مرسلون من عند الله جل وعلا قد يرسل الله تعالى إلى القرية الواحدة أو إلى البلد الواحد رسولا وقد يرسل رسولين في وقت واحد وقد يرسل ثلاثة رسل في وقت واحد كما قال الله جل وعلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذن ليس واحدا إنما مجموعة مرسلون قال الله إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون كما في أوائل سورة ياسين فبين الله جل وعلا هنا أنه أرسل ثلاثة إلى قرية واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إلى قرية ومع ذلك أرسل الله تعالى إليهم ثلاثة رسل وربك يخلق ما يشاء ويختار جل وعلا هؤلاء الرسل فضل الله تعالى بعضهم على بعض قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إيش التفضيل يا ربي؟ قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وإذنه بروح القدس ما معنى منهم من كلم الله؟ مثل موسى عليه السلام كلم الله ربي أرني أنظر إليك مثل آدم كلم الله كما في مثل إمام يحمد في الحديث الذي تقدم مثل رسولنا عليه الصلاة والسلام لما أوجب الله تعالى عليه الصلاة كلمه الله تعالى وقال جل وعلا عن موسى ولما جاء موسى لمن قاتل وكلمه ربه وبيّن الله تعالى أيضا أن أولي العزم من الرسل الخمسة هم أفضل هؤلاء الرسل لكن لا يجوز لإنسان أن, يعني أن يتكلم بتنقص على أحد هؤلاء الرسل بناء على عمل عمله يعني لو جاء إنسان فرضا وتكلم عن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام كيف أنه لما دعا قومه فأعرضوا مضى إلى, سفينة إلى, إلى شاطئ البحر وأشار للسفينة ثم ذهب مع هذه السفينة لا يجوز الإنسان أن يضرب مثلا بيونس بن مكة ثم يتنقصه بناء على هذا هذا حرام والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن مثل ذلك وقال لا يقول أن أحدكم انا خير من يونس بن مكة يجب احترام هؤلاء الأنبياء نحن نؤمن بعيسا أنه نبي مرسا نحترمه لا نوافق أبدا أبدا ولا يجوز أن نسكت عم يتنقص عيسى عليه السلام أو يؤذيه أو مثلا يعني يرسم رسمات فيها نوع من الاستهزاء أو يعمل تمثليات فيها استهزاء بعيسى أو مسرحيات فيها استهزاء بعيسى هذا حرام الله تعالى يقول لا نفرق بين أحده ورسله لو جاء واحد وقال أنا يا أخي أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكني لا أؤمن بعيسى نقول لا أنت كفرت لأن الذي يكذب بنبي واحد فهو قد كذب بجميع الأنبياء ولذلك قال الله تعالى عن سمود كذب سمود المرسلين طيب ربي ما أنت ما أرسلت إلى سمود إلا رسلا واحدا صالح كيف كذبوا المرسلين كلهم لأن جميع المرسلين جاءوا بتصديق بعضهم بعض كلهم لأرسلهم رب واحد وبعثهم بعقيدة واحدة ما في نبي جاء إلى قومه وقال أعبدوا هذا الجبل والثاني قال أعبدوا هذه الشجرة والثاني. لا كلهم جاءوا بعقيدة واحدة وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون ما في رسول إلا جاء بهذه العقيدة الواحدة وبالتالي الذي يكذب برسول واحد يعتبر مكذبا بجميع الرسول فاحترام جميع هؤلاء الأنبياء معرفة قدرهم إجلالهم يعني معرفة سيارهم أيضا عندما تتحدث معهم هذا أمر مهم ومن كان نبينا عليه الصلاة والسلام دائما يذكر الأنبياء السابقين بكل خير ويضرب بهم المثل الحسن لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فتعرض له شيطان ليؤذيه فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وقال لقد هممت أن أمسكه فأربطه ببعض ثواري المسجد لكني تذكرت دعوة أخي سليمان لما قال ربي, هب لي. ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد أنك أنت فسخر الله تعالى له الرياح وسخر له الجن وبالتالي كان عليه الصلاة والسلام يحترم الأنبياء السابقين يقدرهم يعرفوا قدرهم ويقول عليه الصلاة والسلام الأنبياء وإخوانه علات دينهم واحد وأباؤهم أمهم واحدة وأباؤهم شدة دين دين دينهم واحد بمعنى أولاد العلات لما يكون رجل عنده أربع نساء مثلا وعنده أبناء أصل هؤلاء الأبناء رجل واحد وكلهم ينتسبون إليه هذا خالد ابن عبد الله وهذا ابنها اسمها أحمد لكن برضو ابن عبد الله وهذه ابنها اسمها سعيد لكن برضو ابن عبد الله وهكذا كلهم أمهاتهم شتاء وأخوالهم شتاء لكن أباهم واحد فكذلك الأنبياء كلهم أصرهم واحد في الدين كلهم دعوا إلى التوحيد دعوا إلى المبادئ واحدة بل حتى الديانات أو الشعائر التي جاء بها الأنبياء هي واحدة الصلاة مثلا كل الأنبياء عندهم صلاة قالوا, قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنا معنى عندهم صلاة إبراهيم يقول رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي هو عند الصلاة عيسى يقول قال إني عبد الله ياتني الكتاب ثم قال وأوصاني بالصلاة والزكاة إذن عند الصلاة مريم يا مريم, مريم قنطي لربك والسجدي واركعي مع الراشعين عندها صلاة زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراط كل الأنبياء حتى موسى عليه السلام قال الله له انني انا الله لا اله الا نفعب ادني وعقم الصلاة لذكري كل هؤلاء الانبياء حتى نبينا عليه الصلاة والسلام وامر اهلك بالصلاة والصبر عليه اسماعيل وكان يأمر اهله بالصلاة بمعنى ان نديان هؤلاء الانبياء ونختلفت في بعض الجزئية في بعض الفروع لكن الاصولة واحدة في العقيد الاصول واحدة في الشعائر حتى في الحج حتى في الصوم الانبياء حج البيت الحرام الانبياء عندهم صوم وما شابه ذلك ولذلك تصديق نبي واحد يلت... يتضمن و... ويلزم منه تصديق كل هؤلاء الانبياء ولا يجوز لأحد أن يقول أنا أصدق نبيا واحدا ولا أصدق غيرا ونحن عندما نغضب إذا أسيأ إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نغضب أيضا لو أسيأ إلى عيسى ونغضب أيضا لو أسيأ إلى موسى ونغضب لو وسيع إلى يوسف ونغضب لو واحد تنقص أي واحد من الأنبياء لا نرضى أبدا أن واحد يتنقص أين من الأنبياء لأن الله تعالى قال لا نفرق بين أحد من رسوله وإن كنا نحن يعني نحن واثقون تماما أن الذي يعني يتنقص نبي من الأنبياء سواء تنقص رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أو تنقص غيره من الأنبياء نحن واثقون تماما أنه لا يضر هذا النبي وعندما أن هذه الأمور التي جاءت هي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في طرقات مكة فيقف له بعض الصبيان والسفهاء عند بعض الشوارع فإذا مر بهم قالوا له يا مجنون يا ساحر طيب ومات هؤلاء وماتت استهزاؤهم وماتت ألفاظهم معهم وها هو الرجل الذي كانوا ينبزونه بهذه الألقاب ويعتبرون نفسهم قد آذوه بهذا ها هو اليوم أتباعه ويمثلون مليار ونصف العالم وربما يصلون الان الى مليارين ولم يستطع احدهم بهذه الالفاظ ان يحول بينه وبين الدعوة كناطح صخرة يوما لي وهنها فلم يضرها واوها قرنه الوعيد انا اعتبر دائما وقد ضربته مثالا عدة مرات ان الذي يتنقص سيدنا رسول الله بابه وامي عليه الصلاة والسلام او يتنقص غيره من الانبياء هو كالذي يرفع بصره الى السماء ثم ينظر الى الشمس ثم يغار من قوة ضيائها ومحبة الناس لها وعموم نفعها فيجمع بصاقه ثم يبصق عليها فلا يلبس أن يعود بصاقه على وجهها. صح؟ ولا يمكن يصل الشم الشمس كل من تكلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأولين والمتوسطين والآخرين لم يضروا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يقول الله جل على إن شامئك هو الأبتر الأبتر يعني المقطوع إن شأن الذي يتمقصك هو الأبثر وقال جل وعلا والله يعصمك من الناس خلهم يتنطصون خلهم يكتبون يرسمون يقيمون الأفلام والله يعصمك من الناس كل هذه الأمور سبحان الله مهما, مهما صنعت وأثارت إلا أنها في الحقيقة مثل يعني مثل الملح الذي يرمى في الماء فليؤثر فيه شيئا ويدوب ولا, ولا تكابن ترى. وبالتالي ما الذي يجب علينا نحن الآن لأجل أن نستثمر يعني أخطاءهم شوف الإنسان الزكي هو الذي لا يكتفي بالرد على الخطأ لا الذي يستثمر هذا الخطأ في يعني إيجاد مكاسب خاصة به فمثلا ولدك ربما صدم بالسيارة فلات الحاجز صار وصدم في السيارة استثمر هذا الخطأ في تربيته لا تقول يا ولد والله مرة سيصدم بالسيارة لا لا عاقبك وانتهيت لا استثمر خطأه في إعطاءه توجيهات في كسب مكاسب في ربما إلزانه بأشياء تريد أسامحك طيب كم تحفظ من القرآن وأسامحك كم تفعل كذا اكتسب مكاسب مدام الأمر وقع نحن كيف نستطيع اليوم أن نكتسب مكاسب من جراء هذه الأمور التي تحصل على رسول عليه الصلاة والسلام حقيقة نحن قمت بزيارة بعض الإخوة جميعهم الله خير يعني لهم شغل رائع سأجري شقة كذا على قد حالهم وعندهم رشياء لطيفة يعني نعرض إن شاء الله بدل فاصل أيها الأحبة اه اللهم صل الله هذا فاصل قصير ونعود اليكم باذن الله انا اخن في شيء بتاكله بعطر زي من الله لانتله وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيْضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّهُ مِنْ حولك هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكن حتى مع من كانوا في مكة من الكفار كانوا يعني يرمون عليه صلى الله عليه وسلم أنواع الألفاظ كما قال الله جل وعلا يقولون كاهن أم يقولون شاعر كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الله قالوا ساحر أو مجنون أتوا صوبه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاملوا معهم كما أمره الله تعالى بالرفق والليين حتى صار أولئك الذين يسبونه عليه الصلاة والسلام بأنواع السباب أصبحوا هم من أحب الخلق إليه عليه الصلاة والسلام هم الذين يعني يجاهدون معه ويدعون الناس إلى الإسلام طبعا الاستهزاء بالأنبياء هذا من قدير يقول الله جل وعلا عن نوح ويصنع الفلك وكل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا مننا فإننا نسخروا منكم الاستهزاء أيضا بشعائر المسلمين يقول الله جل وعلا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا كان اليهود في مكة في المدينة إذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن مؤذنه للصلاة جعلوا يقول يقول بعضهم لبعض صياحهم كصياح البعير ويضحكون طيب اتخذوها هزوا يستهزئون بالأذان ويستهزئون بالصلاة ونحو ذلك فوجود هذه الأنواع من الاستهزاء ينبغي أن نتعامل معه التعامل يعني الذي نكسب منه مكاسب نستثمره خلال كسبي لا لا يكون هذا الاستهزاء داعيا لنا أن ننشغل عن قضايانا الأساسية بالرد عليهم ولذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يمشي في طرقات مكة فيسمع يا كاهن يا مجنون يا ساحر ومع ذلك لم يذكر أبدا أبدا أنه وقف يوما عليه الصلاة والسلام حتى يقنع واحد أنه لست مجنونا عمرك استمعت في الأحاديث أنه فقال له يا مجنون فوقف عنده وقال لست مجنونا إن المجنونك ولا مرة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يناكشهم في هذه الأمور التافية هو أرفع منها ويعلم أن هذه الألفاظ هم يقولونها من غير قناعة له ولذلك إلى اليوم هؤلاء الذين يرسمون النبي عليه الصلاة والسلام برسومات معينة أو يعني يصنعون الأفلام ويمنتجونها عنها عليه الصلاة في نوع السهزاء لو سألتهم في قرارة أنفسهم ماذا تعتقدون لما تقرؤون سيرة وتنظرون فيه لقال لك إذا كان صادقا كما قال الله تعالى عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة لقال لك والله لا والله صراحة أنا أعتقد أنه إنسان فاضل إنسان رائع الأخلاق انسان دعاء إلى صحيح انسان لو لم يمدح دينه سيمدح أخلاقه وتعامله وعدله مع الناس وغير ذلك لكن في كثير من أخيان هؤلاء يعني يدفعهم إلى مثل ذلك الظلم والعلو في الأرض انا مو بدي عنكم الكلام يا شباب عبد العزيز جاي بدك منك شيء طبعا من الاشياء حقيقه يعني الحماسه الموجود عند الافخاذ او الشعوب يعني حماس كبير وبالتالي لازم يعني حقيقه نحاول نستفيد منه بوضع اليات وسواء ضوابط حتى نضبط هذا الحماس حتى ما يعني تتفرق الجهود الموجوده وذلك أيضا بحصر هذه الأفكار كلها والمشاريع التي تخدم نصرة رسول صلى الله عليه وسلم أيضا بعد ما نحصر هذه الأفكار نبدأ بالبحث عن الشيء المتوقف منها الأفكار والمشاريع المتوقفة نحاول ندعمها سواء دعم مالي أو دعم بال بالأشخاص أو كده حتى نستطيع بالفعل أن ننصر رسول صلى الله عليه وسلم يعني تصفك لو جاء واحد وقال والله أنا من الأفكار عندي أني أعمل مثلا معرفة عن السيرة النبوية في المدرسة عندنا نعم. مثلا ينبغي أنه يدعم وأن نقف معه لا نكتفي فقط بالإعجاب وما شاء الله عليك وأمر حسن ممتاز دون أن يكون في أثر لا ينبغي أن يكون في تأثير جاء واحد وقال أن أقيم مسابقة مثلا في الحي عن مثلا سيرة النبي عليه الصلاة في كتاب صغير ينبغي أن يدعم وأن يشجع على مثل ذلك وأن لا يكتفى يعني بأن يكون الإنسان فقط يعني أن يثني عليه ويشكره فقط بل ينبغيني زعم وبالتالي يعني صاحب الرأي برأيه وصاحب المال بماله وصاحب الخبرة بخبرته هذا, هذا الذي تعني فيه هذا بلا من أهم ال ال الأشياء آه فؤاد تعطيني بعض ما, ما ورد عندك أنا ما ودي بس أخذ الوقت عليكم طيب ما شاء الله ما شاء الله الردود والاستكثارات والحلول أيضا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ما شاء الله وضع في الفيسبوك فطبع عندنا أحد الأخوات تقول يعني من خلول النصر النصرة أنه ننشر الأحاديث الصحيحة آه. فلنسف الآن تنشر كثير حاديث يعني مكذوبة ف يعني أول شيء طبعا كيف نفرق بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الكاذبة ونشر طبعا وطبعا الأصل طبعا تفرق بين الحديث الصحيح والحديث الغير الصحيح الكلام عليه طول هو أمر يتعلق بمصرح الحديث والنظر في رجال في السند والنظر في المثن وإلى آخر ذلك لكن هناك بعض المواقع طبعا هو إذا نقلت الحديث من الكتب المتفق على صحتها كصائح البخاري وصائح مسلم هذا لا نزاع فيه إن شاء الله تعالى يعني متفق على صحتها في الجملة إذا نقلته من غير ذلك مثلا عن الترمدي ولا في أبي داود ولا في غيره فينبغي أن من صحته وهناك عدد من المواقع موقع الدرر الثانية هم من أقوى المواقع حقيقة في مثل ذلك وغيره من المواقع يمكن الرجوع له لكن إذا نقلوا من الصحيحين فهو أولى حقيقة وبلا شك أنه نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو نوع من نصرة عليه الصلاة والسلام وهذا حقيقة مهم يعني سرى بعض الناس أحيانا ما يعرف الأحكام لما تتعامل معنا الأحكام الشرعية أصلا ما يعرفها انا أذكر مرة في إحدى البلدان العربية ركبت مع صاحب تاكسي فكنت أنا بغسرتي وثوبية أدري يعني خليجي في الجمله يعني ما يدري أنا من السعودية لكني خليجي ف لما ركبت معاه كان مشغل موسيقى الاغنيه البلد حقهم يعني بلهجتهم فقلت له كيف حالك ان شاء الله انت بخير قال والله انا بخير الحمد لله قلت التصيد ذاك الله خير فالراجل ماذا فعل طفى وحط شريط <تصفيق> اغنيه من بلدي اغنيه المغني السعودي <تصفيق> فقلت له تصفي قال يا اخي مغنينا ما عجبوكم مغنيينكم ما عجبوكم ايش نحط فما كان عند إدراك مسألة الغناء والتعامل معها المقصود أن السنن إذا كان هذا في الحلال والحرام فما ذلك في السنن الشرعية فالسنن الشرعية الآن عندما تريد أن تنشرها من, من أهم الأمور أن تعلم أنها ثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تعمل على نشرها بالأساليب الصحيحة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع ورب حامل سقه ليس بفقي أو قال لمن هو أفقه منه بمعنى أنني بعليه صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة يا صحابة الذي يسمع مني أحاديث يحرص على أن يبلغها سواء فهمت الحديث ولا ما فهمته مجرد أنك تبلغ هذا نوع من النصره لي ولذلك يكون رب حامل سقه ليس بفقه ممكن أنت تحمل الفقه لكنك في الحقيقة لسه بفقه أنت هذا وهذا يدلك أيضا على يعني أن مجرد نقل الاحاديث وان نشرها هذا فيه نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام طبعا هناك يعني جهل في التعبير عند عدد من الامم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولقد واجهت اشخاصا كثر لا يتكلمون العربية ولا ولا يدري يعني ليش انتم زعلانين لما مهين النبي عليه الصلاه والسلام برسومات ولا غير لما اذيه عليه الصلاه والسلام بهذا وبالتالي نحتاج إلى إيصال الرسالة بسهولة إليهم ونحن قد زرنا بعض الشباب زام الله خيرهم في شقة كده يعني مستأجرين في مثل ما يكون قطة بينهم وبين بعض كل واحد دفع يعني ما نوستأجرها الشقة وكونوا لهم يعني السديو صغير ولهم شغل جميل حقيقة والآن يتابعه يعني الملايين إن لم أقول ربما عشرات او مئات الملايين طبعا اكيد محمود انت موقعكم يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تاريخ على الشبهات المتعلقه <تصفيق> عندنا ايش اللي بعثكم ال ما يعملناش مع وضعه الموقع مثلا عن فضل القران عن محاربه الشرك ليش بالذات عن ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابتدى مصمم مواقع قبل كده ده <تصفيق> فأيمن لفضل قوتك الدينمارك لما سبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت بعمل شاك مع واحد بتاحدي البلد فقال لي محمد انت عندك موقع سنة محمد فبعطي له موقع كده اللينك اللي هو موقع جوه موقع يعني صفحة مخلصين صفحة سنة محمد فقال لي لا مش عايز انا مش عايز انا حايز. موقع كابل فبعطي له اللينك تاني قال لي لا مش همي ده بلد و بلد يعني جوزء من جوزء عملتش وقلت لا مفيش قال لي شيمون قال عليك والله عار فمن ساعتها اخد يعني انا إن متخطف متخطف يعني الله يشفيه من غير يعني في النجاح للجنون وفوق تبقى تسميه <تصفيق> <تصفيق> فعطول اتحدثه هتقول النياو سبحان الله بعت من في تكوينه رسول الله ده اسم هقول اسم امم ودوت كوم وحاجات فبعد كده حاجات ده بعد كده الموقع كان حاجه بسيطه جدا الفكره بسيطه جدا ان من دي من الكلام ده اعمال مفكريه عن الشايخ ان شاء الله وتتحط يعني مثلا في كتب على طول بتنزل داونلود بتتحمل جمعتوها بكل لا الفكرة مش مخلج ده موجود بس أنا باخد بإنكوتيب وأنا زده صفحات فعلا. الفرق إيه بقى الفرق عشان مبادنج عاصل ده ينزل يعني نسبة حصول ده غيط في البحث واحد على عشر الثاني بعد ما يتفك كولاء وينزل اللبانية صفحة كل صفحة نزبته في الظهر في البحث الثمانية على عشر يعني كل مادة فيه تظهر في البحث وكل طريق فيه هزهر في البحث فلاحظ انا اعتمدت على جت فكره موقع للبدايه ده كان اللغة بدات ارجع من البدايه بحيث ان الموقع يعني يحتوي على مقالات يكون الدخول على نما تصنيف لغات الان اللغات بس 17 لغه ان شاء الله 17 لغه طيب تدليها العربي العربي الفرنسي الانجليزي والالماني والهولندي والايطالي والبار والياباني اه والصيني اه والعبري والعبري اه ما لي لا الاثمان الاثمان معاكم واحد يتكلم عبري <تصفيق> طيب ابغاك توصل يعني الموقع تبع هالموقع يتكلم عن المجاري والسلام واحنا نحب اوصف لياب باللغه العربيه اي طبعا اكيد هعطيك تريح الغيم محمد علاء شروفه تقا هو اعطى شل حقين على شموت في الحمار نحن كيف بتاخد اعطى ازاي ترتينه طظام شراء للكمان صح والله ما شاء الله اوصف فيك ممتاز انا اقول حقيقه حتى عدم الفان هذه المغنم جدا اه يا ابو صلاح ان فوجئنا بالتركي العربي والانجليزي والفرنسي وضع موقع نهجيات لديه عدد السيارات انا ناقده في فيه اهتمام فيه وياخدوا يعني عايز اقول موقع بياخد النصوف يقول لك ديت ودي يقتص منها لا ويسالك فيها وديت لا انا مش طافق معاك فيها ودي ازاي تقول عليها كده ودي لا حتى ايا كان ببساطه صح بس بيقرا ويسال فيه ممتاز يا ما هو القرار لك ان متاكد شيء انه يفكر ليس فقط المسلمين ما شاء الله يعني ربنا تخليك تكتب يعني قلت احنا اول مره احنا احنا احنا حوالي حوالي مليون, مليون شخص من العرب الصرايين في منهم شريحه جدا من المسلمين طبعاً صلت عليهم في الفترة الأخيرة, في الفترة الأخيرة أن يدرسوا ويتعلموا في مدارس باللغة العدرية فأصبح هناك لغاتهم العدرية أكبر من نعم العربية نعم كأن هؤلاء الزهم العربية تشهد منهم اضبحت هذه الماده العلميه التي تقدم الاسلام لهم باللغه الادبيه يعني سري عندهم معلومات عن اللغه السريانيه استشالت الادرييه تزوجت ادرييه لا ادرس <تصفيق> <ليه؟ تصفيق> اللغه في جامعه الازهر كنت بدرس جامعه في اللغه الادرييه الله يبارك و... فيك الله اكبر يقول ذا ملك والكل يقتدر رصاته ضع بصمة, بصمة, بصمة طبعا للإخوة الذين زرناهم جزاهم الله خير في القاهرة آه يعني آه شباب بدأوا في التعاون مع بعضهم البعض وبدأ يعني عملهم بشكل يعني بصير جدا يعني شقة صغيرة وأيضا هذه الشقة تعتبر أحسن من الشقة السابقة التي كانوا فيها يعني لم توسعوا وفي زاوية صغيرة كده فيها الكاميرا وبدأوا يسجلون بلغات متعددة طيب لغات عالمية وكما ذكرنا قبل قليل حتى اللغة يعني اللغات طبعا الصينية والإيطالية والفرنسية والآخرى من ضمنها اللغة العبرية وبدأوا يرسلونها وقبل قليل يقول هناك مليون شخص دخلوا وقرأوا الذي عندنا وليست قراءة عادية بل إنه يحاور ويناقش ويسأل ويجادل وغير ذلك هذا يدلك على أننا فعلا نحتاج إلى بيان هذا للناس أنا وقع لي موقف شخصي في بريطانيا كنت أدرس في كلية هناك أدرس اللغة الإنجليزية فكنت بعد نهاية الدوام أجل الساعتين مع مدرس يأتي في الكلية خارج دوام يعني بحيث أنك تدفع له مثلا على الساعة مبلغ معين ويدرسك يعني المحادثة فمن أول جلسة سألني قال لي أنت وين تشتغل قلت أول شيء بسألك أنت وين تشتغل طبعا هو يتكلم معك حتى يعطيك اللغة فقال لي انا اشتغلت الكنيسه قلت اشتغل مع ما اشتغل في الويكند في الكنيسه انت ايش تشتغل قلت انا اشتغل في المسجد فمثلا <تصفيق> <أنا في> <تصفيق> قلت انا المسجد قلت انا امام مسجد خفيف الرياض الى اخره فقال لي انتم ليش غضبتم لما رسم النبي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لما رسم رسومات فيها نوع من التفكح عليه والضحك والاستهزاء لماذا غضبتم فتحدثت عنه عن مقام الأنبياء طبعا انا لغتي ضعيفة ومع ذلك حاولت توصل رسالة فسكت قليلا ثم قال حدثني عن محمد حدثني عن سيرته ليش تحبونه لماذا لماذا تحبونه حدثني فتحدثت قليلا والله يا جماعة الرجل كنت أرى عينيه تغرقوا بالدمع لم يبكي لكن الرجل واضح عليه أنه متأثر ثم قال عندك كتاب عن هذا قلت العم وكان معي كتاب اسمه استمتع بحياتك هو في فنون التعامل مع الناس من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وترجم اللغة الإنجليزية وعطيته هي هذا الكلام كان يوم الجمعة يوم الاثنين طبعا العطلة سبت واحد يوم الاثنين جاء قابلني قال قرأت من هذا الكتاب بالرغم من انشغالي في الويكند الويكند بالنسبة له معظم لا ينشغل فيه يعني ينبسط قال قرأت من سبعة وثمانين يعني تقريبا قرأ ربع الكتاب فالمقصد من هذا أننا نحتاج يا أخي لبيان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لهم ولدي عبد العزيز أنتم كان لك يا ولدي في المدرسة أو من مجموعة شباب أو شيء لكم يبدو برنامج أو لكم شيء سؤال سألين شوي هو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي <تصفيق> بلان الأداد لبرنامج اسمه وداك محمد إن شاء الله برنامج على اليوتيوب حيكون حلو ها من له من شهور تقريبا ايوه تمام ها ام باذن الله نحاول ننفذ لهدفنا الاسما هو استهداف فئه غير المسلمين تعريفهم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقه اللي ترانس تقبلهم حلو لذلك حلو. يعني حيكون اللغه الاساسيه اللغه الانجليزيه مترجمه للعربيه انت انت تتكلم معهم او او كذا لا برنامج تعليمي اه انا فهمت لكن انتو بتقدموه بالانجليزي مباشره طيب كانت بك انجليش مباشرة ممكن تتكلم مباشرة ايو طيب يلا كلمنا عن النبي تعالى سلم بالانجليز لا لا اعلم نقدم اه واحد ثاني طيب ها لس فا مبلة سريعة المشروع هو عبارة عن إنتاج برنامج تتالي برسولة الله يحلم طيب من وين تأخذ المعلومات من السيرة وكذا من كتاب سيرة ابن هشام اه جميل وبرضه نعرضها على حب كاكرة الأكثيرة في زنة المطورة للمشاهد المكان كرمة فشفنا إذا فيها أي شيء هذا قبل أن نصورها ممتاز ممتاز ما شاء الله عرفه ف... في شيء ثاني؟ بس هاشي ما يكون التصوير إلا تدقق في تدعين لا ممتاز حتى يعني ايضا تدقق بحيث أنه يعني ينظر في ال... الشيء صحيح والنقائي طبعا من أهم ينبغي أن... أن نعرفه أننا عندما نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحب ينبغي أن يدفعنا إلى الاتباع ولذلك الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ليست العبرة فقط يا أخي إن الإنسان يعني كما قال تعف رسول وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس شنيع لو كان حبك فادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيه أول علامة من علامات محبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام تصديقه فيما أخبر طاعته فيما أمر الانتهاء عن ما نهى عنه وزجر ينبغي اذا كنت ان تحب النبي عليه الصلاة والسلام كل كما كان يأكل اشرب كما كان يشرب البس كما كان يلبس امشي كما كان يمشي بل اجعل شكل وجهك متل شكل وجهه عليه الصلاة والسلام ليس النبي عليه الصلاة والسلام اعفى لحيته وقال اعفوا اللحة وحفوا الشغار اذا ان تحب النبي عليه الصلاة والسلام اعف رحيتك وحف شاربك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تحرك عقب من ازارفه في النار وكان ازاره عليه الصلاه والسلام فوق الكعبين اذا انت تحب حبا حقيقيا ليس الدعاء اجعل طول ثوبك مثل طول ثوبه عليه الصلاه والسلام اذا انت تحب كل بيمينك لأن عليه الصلاه والسلام قال لا اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه ان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله عليه الصلاه هي مثل هذا في الاتباع الصحابه لهم اعاجب حقيقه اتباع النبي عليه الصلاه والسلام مقرفه أذكروا لكم ولكم أيها الحب الكرام إن شاء الله بعد هذا الفاصل ألقى فيكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قرن الله تعالى الشهادة له جل وعلا بالوحدانية قرنها ربنا جل وعلا مع الشهادة بأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو رسل من عند رب العالمين معنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله ومعنى شهادة أنه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنني أشهد وأعتقد أنه مرسل من عند الله تعالى لهما للرسل من حقوق وأنه واجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام أنا مودة أخذ الوقت على أسئلة الناس إذا تعطيني جواب في سؤال ديس يقول أنه هل يجول نشر هذه الأفلام التي أساءت للرسول صلى الله عليه وسلم من باب التحذير يعني هل يجول نشرها أما هذه الأفلام لا يجوز أبدا أن ننشرها لا يجوز أبدا أن نتكلم عن إنتاجها يعني مع الأسف أحيانا يأتينا رسائل على جواله أو تأتي أحيانا يعني بعض الناس يكتب في تويتر وفي سيس وكل في غيره مثلا ظهر فيلم قبل أمس يتكلم عن نبي الله عليه وسلم وهذا رابطه فحاربوه أنت الآن تعمل على نشرة الأصل يا أخي أن نميت الشر بالسكوت عنه وإغفاله متى ينبغي أن نرد إذا ظهر الفيلم ورآه الناس وعرفوه عندها من عليه لكن مدام الفيلم يا أخي فيلم تافه لا يلتفد إليه ولم يعرض ولم يظهر لا ينبغي أن أبدأ أنقض في اليوتيوب وأبدأ أبحث او هذا سب النبي عليه الصلاة يلا نزل الرابط في, في, في أقوى الصفحات هذا يا أخي أنت تخدم بهذا يعني مع الأسس أحيانا بعض الشباب يأتي في اليوتيوب ويجد له واحد مثلا جاء في البيت كده وصور نفسه بالجوال وهو مثلا يهين المصحف فرضا صور نفسه لمدة مثلا ثلاثين ثانية ونزلها في اليوتيوب ثم جاء واحد من الشباب مرة كده في اليوتيوب ورآه مصادفة هل من الصواب والحكمة أن آتي إلى هذا اليوتيوب الذي ربما لم يشاهده إلى عشرة أشخاص هذا المقطع وأنشرت في الصفحات للتحديد منه لأجل أن يشاهده مليون بعد ذلك السكوت عنه في هذا الحال هو الحكمة الشرعية إلا إذا انتشر وصار له وجود وصار شبهه عندها يتحرك العلماء للرد عليه ولذلك يا أخي لم يذكر أبدا أن الصحابة الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أو في المدينة كانوا يروون للناس الألفاظ التي يقولها الكفار استيزائيا للرسول الله عليه الصلاة والسلام ما يذكر أبدا يقول مثلا أحدهم مثل مثلا في قصة في, في الخندق لما مر سعد بن عبادة وسعد بن معاذ إلى اليهود ليتأكدوا هل نقضوا العهد أم لا يقول الراوي فنادوهم فاشمعهم اليهود سبا في زوجات رسول الله <تصفيق> عليه الصلاة والسلام طيب هذا السب الذي قاله اليهود في زوجات requirement هل رواه الصحابة الصحابة قادرون ان يقولوا فقال اليهود كذا في عائشة وكذا في حفصة وكذا في فلانة معا لا قالوا ما قالوا شيطان فاسمعهم سبا في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكتوا ولذلك يا أخي أرى من غير الحكمة أبداً أن نقوم بنشرها او تنقومها بالواتس أب ولا, ولا غير ذلك اسكد عنها خليه خلي يقعر في داخله يقول يا أخي أنا طلعت هالمقطع تصدقون صار لي شهرين عدد المشاهدات لا يزال عشرين واحد يا أخي ما في أحد تكلم عنه في الفيسبوك ما أقامت القنوات له برامج نقول أحسن حتى ما نشجع غيرك على أن يشتهر مثل ذلك هذا أولاً هيا بلازل انت كيف كان تعمل اعتمارسل الارسال لا يوجد طب انا كمستقبل حتى, حتى المستقبل لا تستقبله ولا تشاهده جاءك الرابط ما في داعي واحد يستهزئ يتهجم يت... برسول الله عليه الصلاه والسلام لو واحد ارسل لك الان مقطع وقال شوف هذا عفوا يستهزئ بامك ويسبه ويلعنها بتشغله وتبدا تستمع اليه ما فايده يا اخي مم. لو كله كلب لعوه القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بديناري لا تسلت فت إلا إذا كما ذكرت صار له شهرة ووجود عندها نرد عليه أما ما دام أنه من أناس تافهين لم يلسفت إليهم أحد هذا لا ترد عليه أبدا ولا ولا تلسفت إليه أفضل من استطاع تناصحه ترسله رسائل تذكره بحقوق الأنبياء تدعوه للإسلام تعرف بهذا الرجل الذي يتنقصه على أمر حسن أما يا جماعة العمل على نشرة فهذا حقيقة خطأ نقطة ثانية في السؤال ثاني برضو بيقول طبعا الأشخاص الأساءة للرسول صلى الله عليه وسلم ينتمون <تصفيق> من أديان أخرى هل يجوز الإساءة لهذه الأديان من, باب من مبدأ السن بالسن والعين بالحينة <تصفيق> أما بالنسبة لأنبياء الله ورسله فلا يجوز أبدا أن يتنقصوا إذا تنقص من يزعمون أنهم أتباعهم إذا نتنقص رسولنا محمدا في الله عليه وسلم نحن نؤمن به بنبينا عليه وسلم ونحترمه ونوقره ونؤمن كذلك بعيسى ونؤمن بموسى وبجميع هؤلاء الأنبياء ولا يجوز أبدا أن يتنقصوا لأجل ذلك أما لو تنقصه أقوام ليسوا من الأديان السماوية مثل واحد طردا هندوسي يعبد إله اسمك كشنا كشنا هذا هو اللي غلام كده ونقطة حمراء هنا يصلوا له ويتعبدوا له وغير ذلك لو جاءوا هم وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن نسب نحن آلهتهم؟ إذا كان سبنا لآلهتهم سوف يستدعي ثبا زيادة علينا وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام فلنمسك عن ذلك يقول الله جل وعلا وَلَا تَسُبُّوا الذين يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا الله عَدْوًا بغير عِلْمٍ خاصة أن مثلا أفرض أتباع هذا الإله كشنا فرضا عددهم مثلا مئة مليون عدد الذين من هالمئة مليون الذين ثبوا نبينا عليه الصلاة والسلام ربما لا يتجاوزون ألف ل <تصفيق> نأتي لحنوا ونسبوا إلههم لأجل أن نستعذي البقية كلهم هذا من غير الحكمة بل يعني كلام الله جل وعلا هنا ولا تسبوا الذين يدعونوا من دون الله فيسبوا الله لا تستثيروهم حتى لا تستجلبوا به سبا لله جل وعلا بل أنا أتطور حقيقة أن الرفق واللين معه هو الأمر المطلوب عبد العزيز أسمع لك شيء أنت تتكلمت حقيقة على مستوى الفرد <تصفيق> لكن أيضا على مستوى الأسرة يعني أيضا لازم ندرس في الأبناء تربية محبة رسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به أيضا تشجيعهم على الإنفاق في سبيل الله في كفارة يتيم أو في طعام مساكين بإضافة إلى اقتناء القصص والكتب والأفلام الكرتوني التي تتم بأحماية سيرة رسول صلى الله عليه وسلم أحسنت أنا سبحان الله في مثال أذكره وذكرت عدة مرات مرة دخلت على طلابي في الجامعة وطبعا تدري القاعة فيها طلبة سنة أولى أو سنة ثانية حسب اللي سجلوا المادة عندي فكنت درسوا انتقافة إسلامية فطلابي في الجامعة طلبة جامعيون وفي الرياضة فقلت لهم يا شباب تكلمت عندي تلك الأيام في وكذا ثم قلت يا شباب تعالوا نتكلم عن. اسماء زوجات النبي عليه الصلاه والسلام ما من يعرف زوجات النبي عليه الصلاه والسلام قال واحد دكتور قلت قال عائشه قال ثاني دكتور قلت له ثم توقفت الايدي قلت يا شباب الان نحن لو مدنمارك على انهم يعني سبوا النبي عليه الصلاه والسلام وانتم ما تعرفون زوجاته فقال واحد تذكرت تذكرت يا شيخ واحده من زوجاته قلت من هي قال امينه قلت هذه امها الله يخليك الأمك هذه أمّة فسكت ثم قلت أفا وين العلم وين الثقافة فواحد والله كأني أراه الآن جارس عليه ثار قال إيه دكتور قلت نعم قالت ذكرت واحدة من دوجاتها قلت من هي؟ قال فاطمة فالمشكلة عندنا جهل حقيقة بسيرة النجاة عليه الصلاة والسلام ولذلك من المهم من المهم لنا جميعاً عندما نريد أن نعرض سيرة عليه الصلاة والسلام أن نعرضها ليس فقط باللغه العربيه كلا بل بعده لغات في كل اوراق الحياه بسمات خير الوبه كم عدد اللي معكم على الان الان كل اللغات في متازم مفيش النباتات في برنامجها فيه 2 وغدا متعدلين وفي بس كبير انشئه قسم الجليز كل واحد يختار اللقطه دي انا عايز عن التراث مع دات الشباب كان يتكلم عن إلقاء أحد المشاكين من كيدا محمد كنت تضيده مالاً أعطيناك كبير فتطلت من أي حد واحد يتجبه عشان يعيز دعانه أو عيز نساء أو عيز ماهو إيه, إيه سبب الكابب عشان وقوموا كفر فقلت الشيوهات كلها تدور حاولها كفر يا نساء، يا كابب، يا دعان سلطة فتطولنا عرض علي كل هذا في الأول لماذا لا نقبله؟ احسنت اقرا أحسن. ادخل ده اول فيديو معانا صح مثلا صورناه بقى كيف بتعملوا يعني مشاهيك الكلمون لا لا مقطع اكتب بقى ان انا عمله ايه زي اعلان انا ماشي لمده اعلان مصور لا مصور اي اقصد انه كثير جدا كانه دعايها نكونت قليلا ما لنا عطوه لكن كنت دخلنا كده معهم وبنسب سيد محمد إن كنت تريده منا إن كنت أعجل مرأة عطينا إن كنت في هذا الموقف خمال ذا كمي ربك جميل جدنا واحد وقول ليه ياسم أكيد كل واحد يقول ليك تعالف وقف بص محمد بص رحمة محمد الله رسم الله وصله و جدنا لك وقف بس بس, بس, بس, بس كل واحد ينصدق بموقف موقف يعني حين نصورها الجاية إن شاء الله بتاعك كسوف الشمس كما سيدنا محمد ابنه توفى وكاتب الشمس مستغل هذا الصحح يعب ولكنه صحح العقيده في كل اوراق الحياة بسمات خير للابد انت نعم تتكلم العربية نتكلم شوية رفع طلبك لأني ما أجتماعك تتكلم العربية نعم شوية تتكلم الإنجليزية نتكلم شوية بعض الإنجليزية تتكلم الإيطالي جيدا جيدا الحمد لله بس ما أتكلم إيطالي تعلمت العربية؟ أنا في نصر منذ مساء؟ منذ التنال يعني اربعه سنين يعني عشان لما جيت هنا سنين ونص و يعني اربع سنين اسلمت هنا في مصر ولا انت في إيطاليا؟ في ايطاليا في ايطاليا الفين 4 الفين كم عمرك لما اسلمت انا عزمت كنت 24 سنه ما شاء الله 24 كيف تاثرت بما من فضل الله شبهنا تعالى ولا الاسباب ويعد من سوريا من سوريا, من سوريا وكيف تعرفت على هذه الصحبه الطيبه <تصفيق> انا انا اعرفه من التراث الشعبي وكنت في جامعه الهلسون في ماستريخت في ماستريخت انا كنت بدرس اللغه الانجليزيه وانا رسلات بينا وجمعيات اسلاميه عشان نترجم كتب دينيه يعني سلسلة حمد لله جيدة و... بتعرسك عليهم والله ينفع بك عند الشيخ عنده مقاطع كثيرة كم المقاطع التي سجلتها الآن ثلاثة أردعك عند الله بالله لكن في القدية ولكن إن شاء الله ربنا نسيق إن شاء الله آه. آه. آه. آه. لطفوا جدا شكرا جزيلا اخبار الاقوياء عن عدد من النشاطات باللغه الهندي الهنديه اي فبحث اسم هذا الرجل <تصفيق> <صحيح> <تصفيق> الذي يترجم لكم كتابة ويترجم لكم صوتا ويلقي لكم عبر الكاميرا أنت عملك مع الاخوه من منذ متى تقريبا سنتين جئت إلى مصر أنا أحدّر رسالة في كل يد دار اللوم وحصلت على رسالة في الماجستير من كل يد دار اللوم دكتور حسني الشافعي هو مشرف على رسالة الله رجل فارغ تخصصك تين أفضل الفكر الإسلامي المعافق آه ممتاز لكن دراستك اللغة العربية كانت في الهند أل هنا؟ انا جزءا من اللغة العربية أخذتها في الهند وأكملتها في مرحبا الآن عمدك في محمد في بالل... الترجمة هو الإلقاء بالفيديو هل تشعر أن هناك تأثير على الهنود لما تتكلم عن قيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أخلاقه عن عدله عن رحمته هل تشعر تحس أن هذا يؤثر تعلم في غير المسلمين آه هذا آه مؤثر جدا آه وخاصة آه إذا كان آه عرض باللغة الهندية وهم يعرفون اللغة الهندية فهذا يعني مؤثر طبعا والمادة العلمية بالأسلوب الجيد كما نلحظ فيكم هذا مؤثر جدا الحمد لله طيب هل هن هناك مراسلات تأتي منهم او تعليقات نعم نحن نجد على الفيسبوك وعلى الموقع ملاحظات منهم وإعجاب منهم نجدها بما تكتبون نعم, نعم الحمد لله الله يمتعد بكم عمين رب يا رب العالمين عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رصعتك ضعب اصمتك ضعب اصمتك والله ان الله جل وعلا يهيئ لخليله وحبيبه رسول الله عليه الصلاة والسلام من يدافع عاد ومن ينصره ومن ينشره سنفه هؤلاء الشباب في شقة صغيرة في مصر استطاعوا أن يستفيدوا بمن يأتي إلى مصر للدراسة في جامعة الأزهر وفي غيرها من أصحاب اللغات الأخرى من المتعددة استطاعوا أن يستثمروا قدراتهم في الترجمة وفي الإلقاء وفي غير ذلك في فرسالة وبالتالي استطاعوا أن يضعوا بصمة استطاعوا أن يسمعوا شيئا بدل أن تلعن الظلام ألف مرة أو قد شمعت على الأكل يعني أصنع ما تستطيع أن تقوم بما تقدروا عليه ومع ذلك لهم قل الله جهد كبير جدا فيما يصنعونه التأثير واضح التكاليف يعني نزام الله خير تدبرونها بينهم وبين بعض وصار لهم حقيقة تأثير واضح والله الحمد في فيما يقدمونه معنا اتصال من أم عبد الرحمن السلام عليكم مرحبا بكم الله يحييك بارك الله فيكم الله يكرمكم تفضلي يا عبد الرحمن والله مع طويل مثلا شغلت طيب يعني هم تقول يعني هذه هذه بلا شك عبد الرحمن انها قلة أدب في التعامل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يجد الإنسان يفعل مثل ذلك يعني كونه يقول لو أمرني رسول الله بـ بـ بهذا لن أطيعه وهذا بلا شك قلة أدب وينبغي الإنسان أن يتأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا لما ذكر الأدب قال سبحانه وتعالى لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وذلك أن الله أن الصحابة نهوا أن يقول أحدهم يا محمد إنما قل يا رسول الله يا ابو القاسم احترم النبي عليه الصلاه والسلام الناس احيانا لما يتكلم عن النبي يتكلم عن واحد يعني عفوا من من من اصقائه اهل عليه فتجد انه يقول مثلا ولا شك ان محمد يامرنا بهذا ولا شك ان محمدا اي محمد ايش هو واحد من اصحابك جالس معك رسول الله صلى الله عليه وسلم دين قال سيدي رسول الله قال مولاي رسول الله قال ابو عليه افضل الصلاه والسلام أما ذكره عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم المجرد حتى ربما يعني البخيل من ذكرت عندهم فانتان يصلي عليه حتى ربما لا يتبع اسمه عليه الصلاة والسلام بذكر الصلاة والسلام عليه هذا بلا شك لا ينيق في التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام أخ بن دراح ونباقي معنا طيب يبدأ أنه ذهب ولذلك هرور رشيد جلس مرة عنده أبو معاوية الضرير وكان محدثا فكان أبو معاوله يحدث من حفظه وهو كثيف يحدث من حفظه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلما ختم حديثا يعني مثلا إنما العمال بالنيات إذا ختم قال هارو الرشيد صدق سيدي ومولاي, ومولاي فلما قال حديثا وهو قول النباء عليه الصلاة والسلام في مراوه البخاري التقى آدم وموسى فقال آدم وذكر النباء عليه الصلاة والسلام حديثا بينهما قال علي وهو عن هارو الرشيد قال عجبا يا أبا معاوية أين التقيا كأنه يقول الأموت وين شاف آدم فغضب هارول رشيد قال النطع والسيف النطع, النطع جلد يوضع تحت رأس الرجل إذا أراد أن يقطع رأسه قال النطع والسيف قال فقال أبو معاوية ماذا تفعل قال أقتله ليش يستهزئ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عم قال وإن كان عمي أقتله فلا زالوا به حتى هدأوه وسجنوا العم ثم أخرجوه بعد أيام لما أقسم مرارا أنه ليس قصه الاعتراض إنما قصه الاستفسار شوف غيرتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام وغضبهم ممن يريد أن يستهزئ بشيء من حديثه أيها الأفاضل هذا نصلا الله نجمعنا وإياركم برسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة ونرزقنا الشفاعة قال فاصل قصير وأنا أرد إليكم بإذن الله الأم اللي الزوجة أيضا القطر إحنا بحاجة نحن نقص معها ونكون فعلا نضع إيدينا الشراب إحنا إيدي حتى ننجز معها عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك السلام عليكم من محبة رسولنا عليه الصلاة والسلام محبة هو محبة آل بيته لما أسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وظلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة قال له بعد ذلك عمر قال يا عباس والله لا لإسلامك يوم أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم يقول والله لما دخلت أنت في الإسلام أنا فرحت أكثر مما لو دخل أبي في الإسلام ليش قال لما أعلم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف امتزدت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دماء قلبه حتى أصبح ليس فقط يحب النبي عليه, عليه وسلم لا بل الأشياء التي يحبها النبي عليه الصلاة والسلام يحبها عمر ولذلك أيضا كان عبو بكر رضي الله تعالى عن يحب الحسن والحسين يقدرهما عمر رضي الله عنه لما كان يوزع حللا في عصره لحلل statistics حلة ونوع من اللبات يقدم الحسن والحسين لقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تجعلنا يحبه وأحب أهل بيته أيضا هذا من محبة عليه الصلاة والسلام أنا أتأكل مع النبي عليه الصلاة كما في البخاري طعاما فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء الدباء القرع السمر فيقولوا أنا فلم أزل بعدها أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه يعني هما يحب النبي عليه الصلاة والسلام بس لا يحب الأكل اللي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام شوف شدة التعلق والحب طيو عبد العزيز نسمع منك عندنا أيضا من وفاة النصرة على مستوى الأغنياء أنه أول شيء يساهم في انشاء القنوات الفضائية التي تهتم بالرسول والسلام والإذاعات والمجلات أيضا التي تهتم بسيرته بالإضافة إلى دعم المناشط الدعوية أو آه أيضا آه من الأشياء أيضا استئجار ساعات في القنوات الفضائية أو الأجنبية لتحكم تعريف الناس بسنة رسول صلى الله عليه وسلم نحن أحيانا بعض الأغنية يتحمث لإنشاء قناة على رسول الله عليه الصلاة والسلام و هذا شك أنه أمر حسن لكن أيضا تأتي إلى قناة من القنوات يعني أنك تأتي مثلا إلى داعية أسلوبك جميل في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فرضا مثل الإخوة قبل قليل اللي عندهم فلاشات لمدة دقيقة كاملة عن تحكي حاجثة عن النبي عليه الصلاة والسلام طيب عن أخلاقه عن ثباته عن صدقه إلى آخره لو ترجمت هذه باللغة مثلا الصينية ثم جئت إلى أشهر قناة في الصين مشاهدوها مثلا يتنون 500 مليون اللي هو نصف الشعب الصيني قلت يا جماعة أنا أريدكم أن تعرضوا هذا المقطع الذي لمدة دقيقة قالوا لك لا هذا دعاية قلنا عن دعاية انا سأبسعوا مالا كم تأخذون أنتم لما تعرضون هذه الدعاية في أكثر برامج مشاهدة عندكم فيأخذوا مني كذا من المال أنا أعطيهم إياه أعتبرني أعمل معهم دعائيا أو مثلا لما يكون في الفلبين داعية مشهور واسلوبه جميل آتي إلى القناة الفلبينية أنتم أصلا تجار كم أدفع لكم وتعطوني مثلا ربع ساعة كل ثبت ولا كل أحد ولا كذا قالوا والله نبيعك هذه ربع ساعة بمبرد الفلاني آتي وأجعل هذا الداعي يأتي ويتكلم هذا يريحني يا أخي من أن أنشئ قناة فضائية كاملة أنا آتي منهم هذه الساعة أشتري مثل هذا الوقت أريح نفسي من موظفيين ومن إدارة وغير ذلك هذا بلا شك أنه نافع وأنا أدعو حقيقة إلى يعني إلى اتباعه وعمله أخونا محمد سلام عليكم سلام. مرحبا محمد تفضل يا مرحبا بك يا محمد كيف أهلنا وأحبابنا في العراق مرحبا بك يا محمد شباب حطوا على السماعة اللي في أذنه السماعة ما هي بوضحة عندي والله ما عاو السماعة يا أخي لو يتصل مرة ثانية لأن المشكلة أنه يقطع وبالتالي أنا أقول لك هذه الأمور حقيقة مهمة جدا والذي يريد أن يصل الى الدعاة المتميزين في مثل ذلك انا وغيري المستعدين حقيقة للمساعدة في ذلك يعني يستطيع أن يوصلها إليك عندك نقاط أم لا في نقاط اللي هم طيب في في يعني الاخ ما تقول ان الكثير يخطئون في كتابه كلمة صلى يضع حرف الياء والمفروض انه صلى بدون حرف الياء كذلك الأخ ايمن تقول يعني تطبيقنا لما يقول صلى على النبي المفروض يقول صاد ولام ويضع عليها شده وكثره هذا هو صلى بالياء ايضا هنا الاخ ايمن يقول كثيرا ايضا نجد من يخطئون في كتابه كلمه صلى الله على محمد يختصر حرف الف صاد احسن وهذا ايضا حقيقه <تصفيق> أم لا يدق يعني أن الإنسان يكتب مثلا صاد أو عن أو صلي أو نحو ذلك المفروض يكتب صلى الله عليه وسلم وأيضا حتى إذا قرأها أحد يقرأه هو يكون لك مثل أجرى بلا شك أنا عندي بس الأظم مقاطق شل الوقت يعني يضيق علينا فيها حقيقة من أهمها ترجمت أشياء قصيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما الأخوة فعلوا مثل هذه المقاطق المشاركة في الهاشتاغات الإنجليزية أفرض الآن بعض المشاهدين واحد من الشباب او ام البنات مثلا عنده لغة انجليزية هذا عنده فرنسي هذا عنده ايطالي هذا عنده اسباني عنده صيني عنده عبري عنده اي لغة احرص انك تأخذ بعض المقاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في الهاشتاج الذي في تويتر او تدخل الى بعض الصفحات التي تتكلم بهذه اللغات وقص ونزل ربما وافقت من احدهم او لو تبع الروابط ربما وافقت ان احدا بدأ ينظر في هذه الرسائل ووقعت عينه على ما كتبت وتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهم شيء أنك تستثمر اللغة التي تتكلمها كذلك من أهم الأشياء الخطبة والدعاة ينبغي أن يحرصوا على بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم منهجه يا أخي في الدعوة منهجه في الإدارة منهجه في الحكم منهجه في العدل منهجه في التعامل أن يبرزوا فعلا سيرة عليه الصلاة والسلام للناس وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلما أبرزت في رثه أكثر كلما تعرف عليه هؤلاء أكثر أنا أذكر في, في, في بريطانيا أيضا كنت أدرس هناك فالمشكلة ما يعرفون يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفوا دينه فلما أول يوم داومت معهم يوم الأثنين فكان المدرس طالب من كل واحد أن يتكلم عن دولته يقدم يعني عرضا عن دولته فواحد يتكلم من دولته فيها أطول نهر واحد يتكلم فلما وصل الدور عندي قال لي أنت محمد أول يوم تحضر معنا فمع فيه اليوم قلت لا لا أنا بقدم بس خذ لا تطورك كل واحد طبعا يتكلم خمس دقائق فأنا بيكون عندي مصد ساعة أحضر طلعت الكمبيوتر ودخلت النت وقلت إيش الشيء الذي تتميز به يعني المملكة فإذا هو الحج والحرمين طيب هو الشيء الذي تفتخر به فطلعت صورة الكعبة وسويت بسرعة يعني شرائح باوربوينت ولما بدأ جاء دوري قمت وضعت اللابتوب وفتحت الشاشة وبدأت تتكلم فإذا بهم جميعا في 17 طالب كلهم أول مرة يرون الكعبة لاحظ معنا الآن في قناة الحرم 24 ساعة وقناة اقرأ وغيرها من القنوات المشهورة يعني ستبث الحرم في الصلاة والله أول مرة يرون الكعبة حتى واحد قال لي ديورشب ديس بوكس تعبدون هذا الصندوق قلت له نعم ما نعبده نعبد الله قال طيب ليش تسجدون للصندوق قلت هذا أول مرة ترى هذا الصندوق أول م... قالوا الجميعا قالوا نعم أول مرة نرى هذا المنظر العظيم وش ما أكثر هؤلاء الناس وما وبالتالي يا أخي هم, هم مغيبون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على الحرم يجب أن أخي محمد سلام عليكم ما يشتخرنا عليك محمد معنا ولا؟ نعم نعم معك يا معك. يا مرحبا بأهل البلد المبارك أهلا يا محمد الله يزيك خير حبك الله الذي يحبب تنافيه الله يزيك خير أنا أتوقف جدا على هذه الحلقة سألها حلقة رائعة جدا الله يحفظ وحلقة مفيدة وأنا بطراحة حدد أحكي لك الآن أنا قم هذا الموصف عن نطرف الحديث الله على صفحك على الفيسبوك جميل جميل في يعني في هذا المنتدى وجزاكم الله كل خير بهذا الشباب وان شاء الله كخطوه اناي نطر فيسبوك جميل جميل جزاك الله خير الله لا يحرمك الاجر وهذا بلا شك من من من اهم المهمات حقيقة مثل ذلك ايوه احبها وصل إلينا عدد من النشاطات التي يعني يعملها الإخوة بصمات حقيقة سواء بصمات إغاثية أو بصمات علمية أنا أشكر كل من يتفاعل معنا يعني انا أرجو أيضا أن ترسلوا أكثر يعني حتى لو كانت بصمات مدتها قصيرة أنا بقى بعض الشباب والفتيات يشاركون ببعض الأشياء في كيك وفي غيره فنحن أيضا لو مثلا عندكم نشاط في مدرسة نشاط في مسجد نشاط في البيت أي شيء في بصمة دعوة إغاثة تعليم إلى غير ذلك نفرح والله ببثها في هذا البرمانج هذا في بصمة لعدد من الإخوة بصمة مباركة نخرج وننظر إليها ثم نعود إليكم بإذن الله فريق صنحة الكرام هو بارعاً فريق طوال مكون تقريباً من 70 شاب وفتاة أنشى هذا الفريق ما من يقارب مندة سنة هذا النشاط هو عبارة عن ملتقة كان بمسمى استراتي كره الفكر من هذا النشاط كما قلنا في البداية هو الجانب النفسي لإقوى السوليين قمنا بتقسيم الأثر إلى ثلاث فئات فئة الأطفال الوحدهم وفئة الشباب بالكروة الإناث وفئة الأهالي وكان لكل فئة دروس خافة فيها أو محاضات خافة فيها نسبة للأطفال كان قضايا التي استغلنا فيها قضية التعلم من خالق اللعب وقضيه ترويحا ان قصده هو مدخل الفرحه والسر الى قلوبهم قضيه الشباب كانت قضيه التنميه البشريه بالنسبه لهم كان هدف منها ان يرجعوا لبناهم عناصر بناءه وعناصر فاعله وعناصر ايجابيه حتى فعلا يشتغل في المجتمع اللي في هو فيه بناء ان شاء الله البلد بشكل صحيح الاباء والامهات النشاط اللي كان خاص بهم والمحاضره الخاصه فيهم كانت عباره عن قضيه التعامل مع الابناء في ظل الظروف الصعبه والنفسيه للاطفال وللشباب كان فعلا قضيه جدا انه فعلا كيف يتعاملوا مع في هذا الضغط Tai yra metų, jai angi irgi nebepasiūliau! 10-10 metų! 10-10 metų! 10-10 ما نضم أي شب أو أي بنت إلنا في هذا الفريق إلا يكون له بطرة في المجتمع اللي نعيش فيه بقول إخوان السوريين يجوا عنا إحنا ما بنسميهم لاجئين كما بيسميه ذا إحنا بنسميهم بضيوف عنا بضيوف لأن كل إنسان معرض أن يمر في ضرف معين يكون صعب فبدا يبدو إنسان يوقف معه إنسان يكون موجود معه فإحنا كشباب قلنا نازم يكون إنسان بطرة مع السوريين اللي دعان والمشاكل النفسيه بسبب الحروب الطفل اللي شاف والده يقتل هذا بحتاج ان احنا نفعل جنبه ونرفع معنوياته ونغير فعله النفسي لهالشيء فيها الام اللي زوجها ايضا قتل احنا بحاجه ان معها ونكون فعلا نض ايدين الشباب احنا, احنا ايد بايد حتى ننجز مع هذول الاطفال اعجبني يا ولدها ملاك والكل يقصد رفعتك بابك مدان بابك مدان نسال الله تعالى ان يكشف عن اخواننا في في سوريا وبلا شك حقيقا لهم حقا كبيرا على الأمة كلها ولله الحمد يعني أنا لا أحفي عدد ما يعني أرى من يعني مساعدات لأهلنا في سوريا سواء تأتي من أوروبا أو تأتي أيضا من دول خليج عموما مملكة خصوصا أو من عينها وأسر الله لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجل الثواب وهم بلا شك في كربة وبإذن الله تعالى أننا متفائلون بإذن الله جل في علا أن ربنا سبحانه وتعالى سينصرهم ولا ينصر الله من ينصره بإذن الله تعالى وأن الله جل وعلا أرحم بهم من منا نحن ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى حالهم ونسأل الله جل وعلا أن, أن يكشفوا بهم بقي معنا أربع دقائق أنا بقسمها بينا من باب أن الواحد يكون عادل معي إخوانا من أهم الأشياء لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبق الإنسان سنته في نفسه وأن يعلمها للناس ويعلمها لأولادي ويعلمها للناس في المسجد أن يصبح فعلا قدوة لنا حقيقية في في حياتنا جواد دقيقة حاجتك أم زهراء تسأل نحن مغتربين كيف المغترب تعامل مع قضية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الأشياء المغتربين والمبتعتين في الخارج أن يكونوا قدوة حسنة للناس يعني تصرف كما أن لو أنك رسول من بينهم دراس كيف, كيف تتعامل كيف تأكل كيف تشرب كيف تتحاور معهم كيف ترفق بهم في تعاملك ودائما أنا أقول للشباب المتعافين إذا ألتقيت بهم أقول يا شباب إذا كان في موقف معين وتحيرت كيف تتصرق فيه واحد فرضا سب الإسلام أو سأل عن الإسلام ولا حصل أي موقف إذا تحيرت كيف تتصرف تخيل لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك كيف سيتصرف هو بيغضط أو أم سيحلم أم سيسكت أم سيرج كيف يتصرف من خلال معرفتك بسيرث عليه الصلاة والسلام ولذلك ينبغي أن يكونوا خير الصفراء عندما يتعاملون معهم عبدالعزيز أيضا على مستوى الإعلاميين ومفتحرين ومثقفين كيف أنه بالفعل ينصر الله صلى الله عليه وسلم إما بعقب اللقاءات مع المنصفين الذين أنصف الرسول من غير المسلمين م. بالإضافة إلى إبراز شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في المناسبات الإعلامية أيضا كتابة بعض الكتب اللي لها علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وترجمتها ولدي عبدالعزيز بجيرك بس ربع دقيقة أدبرنا بس الملتعاتين المغتربين هم لهم تكريبا أكبر قصة لتوضيح صورة صحيحة للرسول فقط بتطبيق سنده أحسنت وأيضا يا جماعة كثير ممن يعني يتكلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يتنقصون وهم يجهدونه ولا يعرفونه وبالتالي يا جماعة أخذهم بالرفق واللين والحوار المؤدد معهم الرفيق يجعلوا يعني محبتهم للنبي عليه الصلاة تصنع وإن لم تكن موجودة ونلاحظ من خلال دراستي في الخارج أن عددا من هؤلاء ما يعرف النبي عليه الصلاة ولا ولا يعني ما يدري أصلا من هو ولا يعرف سيرته ولا يؤمن أنه رسول مبعوث ولا يعرف شيئا من أخلاقه وبالتالي أخذهم بأرف واللين ورد هذه الشبه هذا أمر حقيقة من أهم المهمات دفاعا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة بأننا بقي معي بعض النقاط يعني هي قرابة مئة بصمة نستطيع نحن وأن نفعها لا على الله يسير إن شاء الله في حلقة أخرى الله يجزيكم خير شباب ويحفظكم أنتم أيضا تعالى الأحبة يجزيكم خير الجزاء على استماعكم وانصاتكم واسال الله تعالى ان يجمعنا برسول الله صلى الله في جنته اللهم اجمعنا برسولنا عليه الصلاه في جنتك اللهم ارزقنا محبته اللهم ارزقنا اتباعه يا رب صل على نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم ماذكره الذاكرون ابرا وصلي عليه يا رب ما تعاقب الليل والنهار اللهم اننا نسالك ان ترزقنا اخلاقا كاخلاق رسولنا عليه الصلاه والسلام اللهم اننا نسالك ان ترزقنا اتباعه سنته وأن تجعلنا يا ربي ممن يشربون من حوضه شربة هنيئة لا نضبعه بعدها أبدا يا رب العالمي يا جلال والإكرام بارس الله فيكم ولقاكم بإذن الله تعالى في حالة القادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته